وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِذْ هَبَ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنْيَى فِي ذِكْرِي إِذْ هَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلَ لَهُ قَوْلَ اللَّجِنَ الْعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَيِّ أن يَفْرُطَ عَلَيْنَا